بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم ما ذك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ya Oh <laughs> فإنا خلقناكم فإن تبلغوا أشهدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلها كل kul the from that Sallam al من سبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذا Oh, <laughs> اختصروا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصف من فوق روسهم الحميم No, no. البيت للقائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميض ليشهدوا منافع له ويذكروا اسم الله في أيام معلوما تَنِيبُ الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَجَدْتَنِي بِقَوْلِ الصُّوَّرِ حُنَفَاءَ إِلَٰهِ اللَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ قَطْعَةٌ تَخْطَفُهَا الطَّيْرُ أَوْ تَتَنَىٰ بِهِ الرِّيحُ أَوْ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوي القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم معلمها مع إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله Hvala ti wa لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتموا الزكاة وقوم إبراهيم وقوم لوطف وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير مشيدا افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ام اعين يسمعون بها فانها لا تعمل الابصار وما باكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها في شقاق بعيد ولأعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخفت له حتى تأتيه المساعده بغته حتى تأتيه الساعه بغته او يأتي ثم قتِد عمااتُ لاَا يزُطَّهُ الله رزضًا حسَنَا لا يطنهُ الله رزطًا حسَن وإ